قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ فأقم وجهك لدين القيم من قبل أن يأتي يوم اللام رد له من الله يومئذ يصدعون من كَفَرَ فَأَرْفِعْ لَهُ الْيَقُفُ خُرُوجُهُ وَمَن نَّامَ لَصَارِحًا فَنِئَ ومن آياته أن يرسل اللياح مبشرات ويذيقكم واني تبت ق مَ إذم يوم وَكان حَ ق عَ و ان كان من قبل ان نزل عليهم من a <laughs>